لك الحمد والشكر يا خالقي لك الحمد والشكر يا خالقي غيرك يا رب لن يحمد لك الحمد والشكر يا خالقي وغيرك يا رب لن يحمدك ودونك لا La mujir lna, w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 لك الامر والنهي والمشتكى وغيرك في الكون لن يعبدا اليك الهي Yadi, fa khud wahdini, yadī wahdinī بيدر بالطوق وكل معينا وكن سندا او تتمي خطاه وكل معينا وكن سندا وصل وسلم على المصطفى وآله في الختم وتبت خطايا بدرب طوقا وكل معينا وكن سندا وصل وسلم على المصطفى وآله في الختم والمبتدا المتاهى والسر الوجود وهذا المدار أنا إن سئلت عن المنتهى والسر الوجود وهذا المدار أنا إن سئلت عن المنتهى سر الوجود وهذا المدى أجبت له الحكم في ملكه إليه المصير غدا تردى يسبح ما في السماء له ومن في الوجود في الوجود وجودي له سجدا المنتهى وسر الوجود وهذا المدى انا ان سئلت عن المنتهى وسر الوجود وهذا المدى أنا إن سئلت عن المنتهى وزر الوجود وهذا المدى أشبت له الحكم في ملكه إليه المصير غدات الردات يسبح ما في السماء له بدا يرى ما تكن ضمائرنا ويعلم ما في الصدور بدا وسبحانه لا شريك له ولم يتخذ ابدا ولدا واشهد ان لا اله سوى وَأَنَّ الرسول نبي الهدى ما في الصدور بدأ ويعلم ما في الصدور بدا يا ما تمكن ضمائرنا ويعلم ما في الصدور بدا وسبحانه لا شريك له ولم يتخذ وابدا ولا ما واشهد ان لا اله سواه وان الرسول نبي الهدى ما